يا غالي علي عندي من الدنيا دي علي غالي علي واغلى عندي من الدنيا دي قدمت قلبي لي هديت قلبي أتمنى فرحه دايلو وبكل قلبي أغنيلو أتمنى فرحه دايلو وبكل قلبي أغنيلو وأسحر مع اللي لنا ديلو مهما يطول اغلى عندي من دنيا دي اغلى عندي من دنيا دي قدمت قلبي ليكي قدمت قلبي ليكي يا غالي عليا يا غالي عليا الروح اهديها يحكم ويتحكم فيها ان كان على الروح اهديها يحكم ويتحكم فيها وازرع ورودي ويجنيها عندي من دنيا دي this world. I have nothing in this world. I gave my heart to أنا كل المنا كل منايا شوف أنا يا أصناه مهما الزمن قدمت قلبي للليل هدي يا قدمت قلبي